تذكر حينما تطوى وحيدا الى الاجداث عمرك في ذهابي تذكر حينما تطوى وحيدا الى الاجداث عمرك في ذهابي فسارع في رضا الرحمن دوما فإن القبر مبتدع الحساب ولا تياس فان العاجز عيب من الانسان في وقت الشباب ولا تياس فان العاجز عيب من الانسان في وقت الشباب فأول ليلة في القبر خاطب بكى من أسري كل الصحابي فأول ليلة في القبر خاطب بكى من أسري كل في العمر فإن الموت يطرق كل بابي وبادر إن بقي في العمر واقط، فإن الموت يطرق كل باب. لا تركن لاهل الظلم يوما فان النار موحشة لكابي ولا تركن لاهل الظلم يوما فان النار موحشة لكا وَإِنَّ مَصِيرَهَا قَارٌ ظَلَامٌ بِهَزَّفَرَاتٍ تُسْمَعُ فِي الْعَذَابِ وَإِنَّ مَصِيرَهَا قَارٌ ظَلَامٌ بِهَزَّفَرَاتٍ تُسْمَعُ فِي الْعَذَابِ فويل ثم ويل من لضاها إذا الإنسان حاد عن الصواب فويل ثم ويل الإنسان حاد عن الصواب فالانسان حاد عن الصواب